فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها